مَالُونَ انْتُمْ ان يَخْرُجُوا وَظَنُّ أَنَّهُمْ بَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ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 وَمَن يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَخْزِيَ ٱلْفَٰسِقِينَ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 ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله والرسول والذين قربا ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول والذين قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل وَالْمَسكِينِ وَبن السَّبِيلِكَين يَكَُذُونَةً بَيْنَ الأأَوْنَِمِنْكُم وَمَا آتَكُم الرسُون فَخُذُ وَمَا آتَكُم الرَسُول فَخذُ وَم نَهكُمْ عَنْهُ فَتَهُ وَاتَّقُ الله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 وَلا بينَثَبَ وَأُدَّارَ وَالْإمَانَ مِْ قَبلِهِم يُحبّونَ مَنْهجرَرَ إيْهِم يحبّونَ منَنْ هَاجرَرَ إلييهِم وَلَا يَجدونَ فِي صدُورهِم حاجَةَم مم ماءُتُ وَيُؤفِرونَ على آافُسِهِم وَلَ كانَان بِهِمْ خَصصَ وَمَن يَقْشُ حَنَفْسِهِ فَأَنَائِكَهُمُ الْمُصْلِحُونَ وَالَّذِينَ نَجَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمنوا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 لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا فَاقُوا وَبَانَ أَمْرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ إِنَّ سَانَ يَكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي خاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين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 أولائك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنة هم الفائزون لَوْ أَنزَلْنَا هذا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إلا هو الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله, هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله